الهرب إلى الخارج إن أمكن ولكن من يبقى لسناء الشوكة المنغرزة في قلبي أنت تندفع بأعصابك بالعقل عليك أن تنتظر طويلا وتدبر أمرك ثم تنقضك الحداءة الآن لا فائدة من انتظارك. أنت مطارد منذ علم بالإفراج عنك وأنت مطارد. وبحادثة السيارة ستشتد المطاردة. ومحفظة ابن صاحب المصنع لا تحوي إلا جنيهات معدودة. فهذا أيضا من سوء الحظ. وإلا لم تضرب سريعا انهار كل شيء. ولكن من يبقى لسناء الشوكة المنغرزه في قلبي. المحبوبة رغم إنكارها لي. هل أترك أمك الخائنة إكراما لك أريد جوابا في الحال كان يحوم حول البيت القائم على مفرق ثلاث عطفات بحارة سكة الإمام في ظلمة حالك والسيارة تنتظر في نهاية الطريق من ناحية ميدان القلعة أغلقت الدكاكين وخال الطريق وظاهر أن أحدا لم يكن يتوقع في هذه الساعة كل مخلوق إلى جحره لا ينتظر أن يدهمه أحد ليحاسبه وربما أعد عدته ولكنه هو لن ينثني عن عزمه ولو عاشت سناء وحيده العمر كله ذلك أن الخيانة بشعة جدا يا أستاذ رؤوف وتطلع إلى نوافذ البيت ويده قابضة على مسدسه في جيبه الخيانة بشعة يعليش ولكي تصفوا الحياة للأحياء يجب اقتلاع الخبائث الإجرامية من جذورها واقترب من باب البيت ملاصقا للجدار ثم دخل وصعد السلم في حذر شديد وظلام دامس مارا بالدور الأول فالثاني ثم الثالث ها هو الباب المغلق على أدنى النوايا والشهوات من سيفتح إذا طرق الباب؟ هل تجيء نبوية؟ هل يكمن المخبر في مكان ما؟ النار تنتظر المجرمين ولو اضطر إلى اقتحام الشقة لا بد أن يعمل وأن يعمل في الحال فحرام أن يتنفس عليه سدره يوما كاملا وسعيد مهرا طليق. وستفوز بالهرب سالما كما فزت عشرات المرات وكما تتسلق العمارة في ثوان وكما تثب من الدور الثالث فتصل الأرض سالما وكما تطير إذا شئت وطرق الباب يبدو ضروريا ولكنه سيثير الريب وبخاصة في هذه الساعة وستصوت نبوية حتى تملأ الدنيا غبارا ويجيء الأندال ويظهر المخبر أيضا فالتحطم الشراعة هذه هي الفكرة التي كانت تدور في رأسه وهو قادم بالسيارة من بعيد ها هو يعود إليها اخيرا وأخرج مسدسه ووجه منه ضربة إلى زجاج الشراعة من خلال القضبان الملتوية فتحطم وتناثر محدثا صوتا كالصراخ المبحوح في صمت الليل اقترب من الباب حتى كاد يلتصق به وصوب مسدسه إلى الداخل وانتظر بقلب خافق وعين غائصة في ظلمة الردها وترى ما صوت يصيح من؟ صوت رجل صوت عليه السدرة ميزه رغم نبض الصدغ المدوي وفتح بابا في الناحية اليسرى فخرج منه ضوء خفيف ثم لح شبح رجل يتقدم في حذر ضغط سعيد على الزناد فانطلقت الرصاصة كصرخة عفريت في الليل وصرخ الرجل بدوره وتهاوى فأدركه بأخرى قبل أن يستقر فوق الأرض وانطلق صراخ حاد مرتعب مستغيث بائس صوات نبوية فصاح بها سيأتي دورك لا مهرب مني أنا الشيطان نفسه واستدار ليهرب ومضى يثب فوق الدرجات بلا حرص حتى بلغ بئر السلم في ثوان وقف يتصنط لحظة ثم مرق من الباب فسار على كثب من الجدار في هدوء ثم سمع نوافذ وهي تفتح وأصوات وهي تتلاقى في تساؤل ونداءات غامضة وبلغ موقف السيارة عند رأس الطريق فجذب بابها ودخل وعند ذاك لمح شرطيا قادما يجري من الميدان نحو عطفة سكة الإمام فغاص في أرض السيارة ووصل الشرطي جريه نحو الصراخ فلبث في مكمنه حتى اطمأن إلى بعده من وقع قدميه ثم نهض في حذر شديد فجلس وراء عجلة القيادة وانطلق بالسيارة دون إبطاء ودار مع الميدان في سرعة طبيعية والضجة تلاحق حواسه ولفه ذهول شامل فساق السيارة بلا وعي القاتل هناك رؤوف علوان الخائن الرفيع الممتاز أهم في الواقع من سدره وأخطر القاتل أنت من زمرة القتلة جنسية جديدة ومصير جديد خطف أرواح خبيثة بعد خطف أشياء ثمينة سيأتي دورك لا مهرب مني أنا شيطان نفسه بفضل سناء وهبتك الحياة لكني أحطك بعقاب أشد من الموت هو الخوف من الموت الذعر الأبدي لن تذوقي للراحة طعما ما دمت حيا انحدرت السيارة في شارع محمد علي وما زال يسوقها بلا وعي ولا فكرة عنده ألبتة عن المكان الذي يقصدها الآن يردد كثيرون اسم القاتل فعلى القاتل أن يختفي عليه أن يحذر ما أمكنه حبل المشنقة لا تمكن عشماوي من أن يسألك ماذا تطلب وعلى الحكومة أن تجود بهذا السؤال في مناسبة أفضل وانتبه إلى نفسه فإذا بالسيارة تقطع آخر شوط في شارع الجيش مندفعة نحو العباسيه فانزعج لهذه العودة الغريبة إلى المكان الخطر وضاعف من سرعتها حتى بلغ منشية البكري في دقائق ثم وقف عند أول شارع متفرع من الطريق العام وتركها في هدوء دون أن يلتفت يمنة أو يسرة سار على مهل كأنه يتريض وشعر بخمود ثم بألم كأنه رد فعل للمجهود العصبي الشديد الذي بدله لا مأوى لك الساعة ولا أي ساعة نور من المجازفة أن يذهب إليها الليلة بالذات، ليلة التحقيق والشبهات، والظلام يجب أن يمتد إلى الأبد. للمزيد، حمل تطبيق إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على إقرأ لي.com.